بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا محن الى قومه أن قومك من قبل أن يكفيهم عذاب نريم قال يا قوم إني لكم نذير مبين هل اعبدوا الله واتقوه وأضيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله لا جاء لا يغفر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزلهم دعائه إلا فرارا إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في اذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصطوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأصغرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين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 يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال موح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا ومكوا مكرا كبارا وقالوا لا تذعون آلهدكم ولا تذعون ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا مما خطيئاتهم